قسم صفاته جل وعلا إلى ستة أقسام صفة نفسية وصفة سلبية وصفة معنى وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة جامعة والصفة الإضافية تتداخل مع الفعلية لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء والإماتة فهي صفة إضافية وليست كل صفة إضافية فعلية فبينهما عموم وخصوص من وجه يجتمعان في نحو الخلق والإحياء والإماتة وتنفرد الفعلية في نحو الاستواء وتنفرد الإضافية في نحو كونه تعالى كان موجودا قبل كل شيء وأنه فوق كل شيء لأن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية وليست من صفات الأفعال ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن إطلاق النفسية على شيء من صفاته جل وعلا أنه لا يجوز وأن فيه من الجراءة على الله جل وعلى ما الله عالم به وإن كان قصدهم بالنفسية في حق الله الوجود فقط وهو صحيح لأن الإطلاق الموهم للمحذور في حقه تعالى لا يجوز وإن كان المقصود به صحيحا لأن الصفه النفسية في الاصطلاح لا تكون إلا جنساً أو فصلاً فالجنس كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفصل كالنطق بالنسبة إلى الإنسان ولا يخفى أن الجنس في الاصطلاح قدر مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس والحمار وأن الفصل صفة نفسية لبعض أفراد الجنس ينفصل بها عن غيره من الأفراد المشاركة له في الجنس كالنطق بالنسبة إلى الإنسان فإنه صفته النفسية التي تفصله عن الفرس مثلا المشارك له في الجوهرية والجسمية والنمائية والحساسية ووصف الله جل وعلا بشيء يراد به اصطلاحا ما بينا لك من أعظم الجراءة على الله تعالى كما ترى لأنه جل وعلا واحد في ذاته وصفاته وأفعاله فليس بينه وبين غيره اشتراك في شيء من ذاته ولا صفاته حتى يطلق عليه ما يطلق على الجنس والفصل سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا لأن الجنس قدر مشترك بين حقائق مختلفة والفصل هو الذي يفصل بعض تلك الحقائق المشتركة في الجنس عن بعض سبحان رب السماوات والأرض وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وسنبين لك أن جميع الصفات على تقسيمهم لها جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها وهم في بعض ذلك يقرون بأن الخالق موصوف بها وأنها جاء في القرآن أيضا وصف المخلوق بها ولكن وصف الخالق منافل لوصف المخلوق كمنافات ذات الخالق لذات المخلوق ويلزمهم ضرورة فيما أنكروا مثل ما أقروا به لأن الكل من باب واحد لأن جميع صفات الله جل وعلا من باب واحد لأن المتصف بها لا يشبهه شيء من الحوادث فمن ذلك الصفات السبع المعروفة عندهم بصفات المعاني وهي القدرة والإرادة والعلم والحياه والسمع والبصر والكلام فقد قال تعالى في وصف نفسه بالقدرة والله على كل شيء قدير وقال في وصف الحادث بها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأثبت لنفسه قدرة حقيقية لائقة بجلاله وكماله واثبت لبعض الحوادث قدرة مناسبة لحالهم من الضعف والافتقار والحدوث والفناء وبين قدرته وقدرة مخلوقه من المنافاه ما بين ذاته وذات مخلوقه وقال في وصف نفسه بالإرادة فعال لما يريد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ونحو ذلك من الآيات وقال في وصف المخلوق بها تريدون عرض الدنيا الآية إن يريدون إلا فرارا يريدون ليطفئوا نور الله ونحو ذلك من الآيات فله جل وعلا إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله وللمخلوق إرادة أيضا مناسبة لحاله وبين إرادة الخالق والمخلوق من المنافاه ما بين ذات الخالق والمخلوق وقال في وصف نفسه بالعلم والله بكل شيء عليم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه الآية فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وقال في وصف الحادث به قالوا لا تخف وبشروه بغلاب عليم وقال وإنه لذو علم لما علمناه ونحو ذلك من الآيات فله جل وعلا علم حقيقي لائق بكماله وجلاله وللمخلوق علم مناسب لحاله وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاه ما بين ذات الخالق والمخلوق وقال في وصف نفسه بالحياة الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الحي لا إله إلا هو الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت ونحو ذلك من الآيات وقال في وصف المخلوق بها وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وجعلنا من الماء كل شيء حي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فله جل وعلا حياة حقيقيه تليق بجلاله وكماله وللمخلوق ايضا حياه مناسبه لحاله وبين حياه الخالق والمخلوق من المنافاه ما بين ذات الخالق والمخلوق وقال في وصف نفسه بالسمع والبصر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن الله سميع بصير ونحو ذلك من الآيات وقال في وصف الحادث بهما إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا الآية ونحو ذلك من الآيات فله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان يليقان بكماله وجلاله وللمخلوق سمع وبصر مناسبان لحاله وبين سمع الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من المنافع ما بين ذات الخالق والمخلوق. وقال في وصف نفسه بالكلام وكلم الله موسى تكليما إن استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فأجره حتى يسمع كلام الله ونحو ذلك من الآيات. وقال في وصف المخلوق بها فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين اليوم نختم على عفواههم وتكلمنا أيديهم الآية. قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبيا ونحو ذلك من الآيات فله جل وعلا كلام حقيقي يليق بكماله وجلاله وللمخلوق كلام أيضا مناسب لحاله وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاه ما بين ذات الخالق والمخلوق وهذه الصفات السبع المذكورة يثبتها كثير مما يقول بنفي غيرها من صفات المعاني والمعتزلة ينفونها ويثبتون أحكامها فيقولون هو تعالى حي قادر مريد عليم سميع بصير متكلم بذاته لا بقدرة قائمة بذاته ولا إرادة قائمة بذاته وهكذا فرارا منهم من تعدد القديم ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل لأن من المعلوم أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق منه مستحيل فإذا عدم السواد عن جرم مثلا استحال أن تقول هو أسود إذ لا يمكن أن يكون أسودا ولم يقم به سواد وكذلك إذا لم يقم العلم والقدرة بذات استحال أن تقول هي عالمة قادرة لاستحالة اتصافها بذلك ولم يقم بها علم ولا قدرة قال في مراقش السعود: وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وسنكمل في حلقتنا القادمة إن شاء الله الحديث عن الصفات المعنوية عندهم فالى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته